سورة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ مادى ربه ندا اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي من فَاهْدِ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ من آل وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيًّا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 شَارِعًا حَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ يا تَحْمِلُ طَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جئت شيئا فريا يا سَوْءٌ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيَّ طَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي مَهْدٍ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ آتَانِي الكتاب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 هُوَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ رَائِقٌ نَبِيًّا وَكُلَّا نَجْعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ, وجعلنا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا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 الشاطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزع عن كل شيعه ايهم اشد على الرحمن ايهم اشد على الرحمناعتيا ثم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 اين خير مقام خير مقام واحسن دنيا وكم اهلكنا قبلهم من قمنهم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمان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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتنشق الأرض, وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْدَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَا قَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَذَرُنَّهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا نُدَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تسمع لهم ركزا